بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النفاء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة, وأحصل عدة واتقوا الله ربكم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 ويرزقهم من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء مقدرا وَاللَّا إِنَّ من مِنَ من مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِذَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ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 وَمَوَقِّدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِنْ مَا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَالِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُصْرَأَ وَكَأِنَّ بُقْرِيَةً عَتَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَثَبْنَاهَا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 رَتُولَيَتْ لَوَعَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحَاتٍ يُدخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ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 يتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عِلْمًا.